بسم الله الرحمن الرحيم قل رحمه الله والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط سبق أن مخصصات العام ثلاثة الاستثناء وسبق والمخصص الثاني هو الشرط المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وهو تقييد شيء بشيء مثل ان جئتني اكرمتك فشردت اكرام فشرط اكرامك بالمجيء واذا لم تأتني لن اكرمك واحيانا يكون تكون اداه الشرط متقدمه واحيانا متاخره التقديم كما قال مصنف يجوز أن يتقدم الشرط يعني ذات الشرط المشروط كقوله سبحانه وإن رتتم استبدال زوج وإن هذا شرط أردتم استبدال زوج ما كان زوج وأتيتم يحتاهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا وكقوله سبحانه إن تجتنب بكبرى ما نكفر عنكم سيئاتكم ومثل إن جئتني أعطيتك ألف ريال. ويجوز أن يتأخر الشرط عن المشروط مثل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلّم يكن لكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إن لم يكن لهن ولد ثم بعد ذلك ذكر المخصص الثالث وهو المقيد بالصفة والمراد بالصفة هنا الصفه المعنوية وليست التي يذكرها النحوي النحويون والمراد بالصفة هنا ما أشعر فيه بقيد من نعت أو حال أو بدل النعت كقوله سبحانه من عمل صالحا هذا نعت من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه نحينه يعني ان الحياة الطيبه مقيدة بالعمل الصالح والبدل كقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع هذا مقيد بصفة الاستطاعة ومقيد وهو حال كقوله سبحانه ومن قتل مؤمنا متعمدا هذا حال لكن المقيد بوصف العمد قال فيحمل المقيد بالصفة على المطلق اولا يجب أن نعرف ما هو المطلق والمقيد والفرق بين المطلق والعام المطلق ما دل على شائع في جنسه بلا قيد ما دل على شائع هذا يخرج الواحد هذا يدخل فيه الواحد ويدخل فيه العام دل على شائع في جنسه هذا يخرج العام بلا قيد هذا يخرج الخاص مثال ذلك المطلق مثل أن تقول أعطي طالبا ريالا فطالبا مطلق مقيد في جنسه الطلاب فقط ولا يعم جميع الطلاب الحاضرين وإنما واحد والفرق بينه وبين العام لو قلت أعطي كل طالب ريالا هذا عام جميع الطلاب أما المقيد لا واحد من الجنس من هؤلاء الطلاب هو ياخذ ريال فقط يأخذ ريالا فقط مثال اخر لو تقول الحاضرون جميعهم مكرمون فالحاضر من الطلاب والعامه وغير ذلك يكرمون المطلق أكرم واحدا أكرم حاضرا بس شكر واحد من هؤلاء وساق المسنف رحمه الله المطلق هنا لان المطلق شبيه بالعام والمقيد شبيه بالخاص وتعريف المقيد دل على شائع في جنسه بصفة مثل رقبة بس تكون موصفة مؤمنة أو كافرة وهكذا فهو مقيد قال المصنف كالرقبة تبا الحكم المطلق مقيد قال فيحمل المقيد بالصفة المطلق ومثل لذلك قال كالرقبه يعني عتق الرقبة قيد في بعض المواضع بالإيمان مثل كما قال سبحانه وتحرير رقبة مؤمنة وبعضها لم يقيد مثل مثل آية مجادلة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس قال فيحمل مقيد، فيحمل المطلق وهو الرقبة على المقيد بالصفة في سورة النساء بأن الرقبة مؤمنة مثال ذلك لو قلت أكرم طالبا ثم قلت أكرم طالبا مجتهدا طالبا مطلق ومجتهدا قيدنا هذا, المطل... هذا الاطلاق بالاجتهاد فدائما يحمل المقيد المطلق نعم الله وعلا صلى وسلم